نجمة جديدة أصبحت تضيء الفضاء الإعلامي في إطار الإعلام الملتزم الهادف والماتع خطاب لكل الأدواق والعقول عبر آخر ما جد في عالم التقنيات الإعلامية إذاعة التجديد الطلابي إذاعة كل الأدواق في <تصفيق> لحظة يا صاحب ما عندك شل حل؟ واعطينا صاحبي اعتقني اعتقري <تصفح> عندي لك واحد الحل زوين؟ اه ما هو اخوي اعتقني بي اجر طبول سنب الله سبحانه وتعالى يلا يالله اخوي يالله سبحانه <تصفح> <يالله> شكرا <اللوه السلام. تصفح> <عالله. تصفح> هل تريد حلا لعطش الصيف؟ اذا رطب اخي الكريم لسانك بذكر الله تعالى وتلاوة قرآنه الكريم واعلم جزاك الله خيرا ان الصيف عمار لا دمار فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه صورة البقرة وآل عمران تحاجان صاحبهما يوم القيامة اجعل لك في هذا الصيف ولدا من حفظ صورة آل عمران والبقرة ويقول رسول الله أيضا لا حسد إلا فتنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يقرأه الليل وأطراف النهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل نجمة جديدة أصبحت تضيء الفضاء الإعلامي في إطار الإعلام الملتزم الهادف والماتع خطاب لكل الأبواق والعقول عبر آخر ما جد في عالم التقنيات الإعلامية إذاعة التجديد الطلابي إذاعة كل الأدواق